شَهْقَو وَهِي تَفُور تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْمِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِير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 فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَشَحَطَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ لا يعلم من خنق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلنكم الارض دنوا لن فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه واليه نشور اامنتم من في السماء ان يحصف بكم الارض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 يمشي سويا ام من يمشي سويا الا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَأَ عَنكُمْ فَتْقَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَهْدِهِ لِسَبِيلِ السَّمْحِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَرُ وَطيل هذا الذي كنتم بتدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا لنا